بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله.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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كذرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله, فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاب وثمود؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولون بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنك كثرنا وقالوا إنك كثرنا بما أرسلت به وإن لا في شك وَإِنَّ لَكُم فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْرٍ مُّسَنَّمَا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 ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلفان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.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 وَإِرْثًا نُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ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 فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْء قَالُوا لَوْ هَكَانَ اللَّهُ لَمَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَم صَبَرْنَا أَم صَفَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ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 فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَذَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ أَلِيمٌ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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا ويُنفقوا مما رزق لهم سروراً علانية سروراً علانية من قبل أيات يوم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلل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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحفوها إن الإنسان لظلوم كفار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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أبئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْدَ دَعْوَتَكَ نُجِبْدَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ